وحي وحق وضياء الله نادى في السماء هو معجز في آيه هدي ونور وشفاء حق وحق وضياء الله نادى في السماء هو معجز في وحيه هدي ونور واشفا هذا كتاب الله في اياته بالنور جاء رتل هجاء وز انجما وقرأ فذا درب ارتقا هذا كتاب الله في ايا تيه بنور جاء رتل هجا وزنجما واقر فذا درب ارتقى كتاب الله زادي في درب الحيات شفيعي في معادي ولي طوق النجات يا والله يسادي في درب الحياه شخيعي في معادي ولي طريق نجاة واقصد مقصده التمس نورا وكن في الاتقياء طهر به روحا وقلبا لا تسل كيف الجزاء واقصد مقصده التمس نورا وكن في الاتقياء طهر به روحا وقلبا لا تسل كيف الجزاء كتاب الله زادي درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة واصحب من الاعوان من فمه تعطر بالنقاء رجواه حفظك ايته تنجي من طرق الشقاء واصحب من الاعوان من فمه تعطر بالنقاء رجواه حفظك كآيه تنجيك من طرق الشقاء كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق نجا كتاب ja yeah. yeah.